بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ نَذِيرٌ لَعَلَّهُمْ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 وَإِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُونَ وَلوْ شئَّا ل آتَيْن كل نَفْسٍهُ داهَا وَلَ حَقَّ الْ القَوْل مني لأملأن جهنم مِن لَأَملَ أن نَّجَهَنَّ مَ مِنَ الجَّةِ وََّاسِ أَجمَعين فَذوقُ بِماَا نَسيتُم لِقَا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 قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ مِنَ الظَّاهِرِينَ فَأَعِدْ ضَعَنَهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ